Hi. You secure for recording? Welcome. Are you listening to the Messenger of Allah and the voices of the Messenger of Allah? The Muhyiddin of the Arabian Sea, the في شرح the Most Merciful, في the occasion of the gathering in الدرس al في هذه from cela the date is the 10th of April 1444 Hijri on Saturday, November 25th 2022. The holy publications is pleased to announce the confirmation of the Francis Sheikh Ali Wasif may Of the people of Tawheed for those who are seeking nearness for Allah subhanahu wa ta'ala. And today, bhaitullah ta'ala, will be the seventh class on the day of Saturday, the 11th of Rabi al-Akhir, 1424 Hijri, corresponding to the 5th of November 2022 of Binabi, Faliyat al-Mashkur and Majura. Alhamdulillah, wassalat wa salam ala Rasululullah, sallallahu alayhi wa sallam. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد تكلمنا في اخر اللقاء السابق في بيان ان الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له فلم يتسمى أحد في الوجود باسمه سبحانه وتعالى وليس له شريك في ملكه ولا له شريك في عبادته وكل الذين اتخذوا أندادا من دون الله إنما هي أسماء كما قال الله تعالى سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان والمراد أن هذه المعبودات أنتم الذين أطلقتم عليها الأسماء وهي نفسها لم تكن تستطيع أن تطلق على نفسها الأسماء أنتم الذين أطلقتم عليها الأسماء أنتم سميتم هذه المناه وهذه اللات وتلك العزة وجعلتموها أي هذه الأصنام أربابا تعبد من دون الله فمن كان بحاجة إلى إلى اسم ليتسمى به كيف يكون غنيا يغني خلقه وكيف يكون قادرا ينفذ وعده وكيف يكون ناصرا ينصر جنده فهؤلاء الذين اتخذتم من دون الله ألا لا يستطيعون نصركم ولا ينتصرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فكيف تكون آلهة تعبد من دون الله فالمعبود الحق هو الله جل جلاله وكان اخر ما قلنا ايضا قول السمين الحلبي رحمه الله الله علم على المعبود بحق لا يطلق على غيره ولم يكسر أحد من المخلوقين يعني لم يجرؤ أحد من المخلوقين أن يتسمى به والمراد كما قلنا أنه علم مشتق من العلو والسمو بدلالة اللزوم وذلك لما له سبحانه وتعالى من الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله وليس هو مجرد سمة بالكسر أو سمة بالضم أي ليس هو علامة تدل على الله فقط إنما هو علم يدل على الله من جهه ويتضمن المعاني العاليه والصفات الجليله من جهه اخرى ولذلك كما قلنا من قبل كما قال الامام احمد الاسم للمسمى فعندما نقول قال الله تعالى فالمراد المسمى وعندما نقول الله لفظ عربي فالمراد هنا هو العلم الدال على الله عز وجل إذن نحن نثبت الاشتقاق بدلالة اللزوم كما قلنا من قبل لكثرة المعاني القائمة بالله سبحانه وتعالى ولكثرة الأفعال التي لا تحصى ولا تعد المضافة إلى الله تبارك وتعالى هذا ما تكلمنا عنه من قبل ثم ندخل في محاضرة اليوم ابتداء من قوله وقد جاءت الرسل فأعلمت الخلائق بمراد الله تعالى من الخلق والرسل هم الذين جاءوا بشارع جديد إلى قوم كافرين فأعلمت الخلائق بمراد الله تعالى من الخلق فامراد الله تعالى من الخلق أن يعبدوه وحده لا شريك له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال أدعهم إلى أن يوحدوا الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله ولذلك الذي ينكر لفظ التوحيد نقول له لفظ التوحيد موجود في حديث معاذ في رواية في قوله ادعهم إلى أن يوحدوا الله يعني في العبادة وكان من توفيق الله تعالى أن ختم النبوة بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة علامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أو عند كتفي الايسر والعلامة عبارة عن غده كثيفة الشعر غدة من اللحم بارزة كثيفة الشعر في جسر النبي الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم وقد قال لأن في معنى خاتم النبوه يعني الطابع ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده يعني طبع بخاتم يدل على أنه لا نبي بعده وقد ذكر هذا هذا الخاتم في كتب الأنبياء السابقين بما يدل على أنه هو النبي الموعود صلى الله عليه وسلم الذي كانت اليهود تبشر به كفار كريش وتبشر به اهل المدينة في قول الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل واستفتحون على الذين كفروا أي بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كان عبد الله بن سلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني أعلم أنك نبي أشد من علمي بولدي هذا ولذلك حنزل الله عز وجل في القرآن قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعني لهد المصار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الامم السابقة وقد بشر به الأنبياء وهو شاهد على الأنبياء جميعا والأنبياء جميعا يستشهدون به يوم القيامة على أنهم بلغوا الرسالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعدهم وأخبر بهم كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأخبر بنوح وإبراهيم أخبر بإدريس وأخبر بموسى وعيسى واخبر بسليمان وداود ويعقوب وإسحاق واخبر بيوسف عليه السلام وأخبر بسائر الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء خاتم النبيين فلا يدعي النبوة بعده أو إلا كاذب فلا يدعيها من بعده إلا كاذب ولا نبي بعده وهو اعلى الانبياء مقاما وليس هو دون الانبياء ولا دون الاولياء والصالحين كما قال للاتحاديه أنه دون مقام الولي والولي عندهم اعلى من النبي وهذا كلام باطل فسيد الأولياء هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو فوق كل الأولياء وكل الرسل وكل الأنبياء بدليل أن الله تبارك تعالى يرفعه إلى المقام المحمود يوم القيامة وبدليل أنه يَشْفَعُ الشفاعة الكبرى حيث يتقدم لها ولا يتقدم أحد سواه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الذي جعله الله عز وجل أي محمدا رحمة للعالمين أجمعين ولا يعلو عليه رسول ولا نبي ولا ولي وكل الخلائق دونه في المكانه قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين به صلى الله به صلى الله عليه وسلم يعني بسببه اتم الله النعمه ففتح مكه وهدم منارات الشرك والجاهليه وهدم صروح الشرك والجاهليه وهدم صروح الشرك والجاهليه وهدم صروح الشرك والجاهلية, والجاهلية وأقام التوحيد قالت على وتمت وأنار الله عز وجل به الدنيا جميعا، فقد استنارت الدنيا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استنارت بدعوة الرسل والأنبياء من قبل وكما استنارت بدعوة الصحابة والتابعين فبقاع الرسل والأنبياء بقاع مستنيرة وبقاع الصحابة رضي الله عنهم بقاع مستنيرة وبقاع أهل السنة والجماعة بقاع مستنيرة بنور التوحيد والإيمان كل ذلك أما بقاع أهل الشرك والكفر فهي سوداء مظلمة كليل حالك تجتمع فيه الشياطين قالت على وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة الله عز وجل كلمة الله عز وجل أمره وكلامه صدقا يعني في الأخبار فالخبر صدق من جهة كونه وحي وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وصدقا أي برهانا صادقا في الواقع فقد نصر الله الإسلام وأعز المسلمين ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يرون النصر من الله يقولون وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله كلمة صدق الله ورسوله تقال عند رؤية النصر ولا تقال في تلاوة القرآن كما يقول بعد القراء صدق الله العظيم فليس هذا المدومة على ذلك من السنة وإنما السنة أنه عندما يأتي النصر في الواقع وتراه بعينك تقول صدق الله ورسوله عندما ينصر الله الإسلام والمسلمين على أهل الشرك والكفر والاوثان تقول صدق الله ورسوله صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار والبراهين التي تحققت من نصر الله تعالى لرسله وأنبيائه وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا أي وعدلا في الأحكام وهو تعالى أعدل العادلين وأكمل الله به الدين أكمل الله به الدين فلا توحيد إلا ما جاء به ولا دين إلا ما شرعه ولا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه فكل ما أخبر به صدق لا شك فيه فلا نحتاج إلى دين بعده فالحمد لله على نعمة الإسلام أتم به النعمة وأكمل به الدين ورضي الله لنا الإسلام دينا فلا نحتاج إلى دين بعده فديننا تام وكامل لا نقص فيه ولا ينسخه دين آخر وأحكامه ثابتة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخها أحد بعده قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفه وقد اتخذ هذا اليوم عيدا وعند الشيخين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود رجل من اليهود يعني من علماء اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لنتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قائم بعرفه يوم جمعه أخرجه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كان آخر ما تكلم به من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا آخر ما نزل من القرآن من التشريع أما آخر ما نزل من القرآن من المواعظ فهو قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله